لا الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليوفر لك الله ما còn the ma mi bikä o عليك ويهديك صراط مستقيم. Hei اندخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري كان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعد بالمنافقين والمنافقات وال وَالْمُشْرِكَاتِ أُمَّهَاتِنَّ فِي اللَّهِ ظَنَّنَ ۖ وغضب الله عليهم ولا أنهم وأرسل لهم جهنم مرصع. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ حَكِيمًا Mmm, I. -hmm. Mm -hmm.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 أجرنا عظيما، سيقول لك المخلكون من الأعراب شغلتنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن من الله شيئا إن أراد بكم ضر أه أراد بكم نفع بل كانوا بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبُ Mm-hmm. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَقُولُ الْمُقَلَّبُونَ إِذًا قال ختم إلى مغاني ملته وذوها ضرونا يريدون أي يبى كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ مَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليف شديد تقاتلونهم أولو فَإِنْ تُطِيعُوا يَكُفُّكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ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 التي تجري من تحتها الأنعام <تصفيق> وَمَن يَتَوَلَّى وَضْبَهُ رَبَّهُ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 بِكَ مَنْ وَانِ حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ فَمَافِي مَكَثِيرَةً أُذُنًا فَ لا لكم هذه لا لا هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَضَى اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ولو قاتلكم الذين كفروا لودله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا نَتَوَما إِلَّذِي قَدْ خَلَتْ مَعُ قَبْل وَلَنْ تَجِيءَ لِعَصْرِ اللَّيْلِ مَا لِي كَفَا يَدُهُمْ عَنّكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِالْقَوْنِ مَنْ كَسَمِنْ فَأَتِي أَن أُعَذْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا كُمْ عَنِ كذب الحرام والهبي معروفا أي بلغ محل ولو لرجال مؤمنون ونذار لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ادخل الله <تضحك> في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَنَّى لَهُمْ خَالِدُونَ فِي النَّارِ فأنزل الله شكينته على كَن الله بِكُل شَيْء إِنَّهُ عَلِيم ما لقد قاد قاد الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لا مُحَلِّقين رؤوكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وَكَتَبَ اللَّهُ شَنِذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشهد أن لا إله إلا تراهم فضلا من الله لا غفت سوى على سوقه، فاستوى ولا سوقه يعجب الزروع بهم وَضَ مغ الذيينأَ ب وَامِ الص حث منِ النم